ودخل الجنه وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ان عدت الى ربي لا اجدن خيرا من هام قلبا قال له صاحبه وهو يعاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم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 ولا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما له ولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من سَمَاءٌ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَرْقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ بَيَ عَلَماء فَقْ فِيها وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ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 وَمَا كَانُمُ انتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا